بسم الله الرحمن الرحيم فامين تنزين الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى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 وَمَن إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ وكانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لم جاءهم هذا سفر وَرَيْتهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بكم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 شَعِيدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إسْرائلَ على مِثْلِهِ فَآمَنَ وَسْتَكْ بَرْْتٌ إِ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْ قَومَ الظَّالِمِين وَقَالَ الذيينَ كَفَرُول الذيينَ آمَنُوا لَْ كَان فَيرًاَّا سَدَقُونَ إلَ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 لَقَالُوا رَبّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً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 اتوب اليك اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسنا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وَعَدَ الصِّدْقَ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِيدَانِ لِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِن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 كانوا ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على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 قالوا أَدِ التَّنَان تَأفِكَنَا عَ آِهَتِنَا فَتنَ بِماَا تَعدُ نَائِ كُ تَمِنَ الصَّادِقين قَالَئَِّ مَ العل وَعِن دَم اللهَّ وَأُبَلِّهُكُمْ أُوسِْلتُ بِِي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 لَمَّا رَبَّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَوْ قَدَّمَكَنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا كَدَتْ فَمَا أغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَدَّعُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بهم ما كانوا به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 صَرَفْنَّ إلَنْ كَ نَثَرَم مِ نَْجّ يَسْتَمعونَ الغُرآانَ فَلَمَّا حَظَرُهُ قَاوا أَصِتُ فَلَمَّا حَظَرُوا قَاوا أَو فَلَمَّا قُضَ وََّو إِ قَوْمِهِم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 الله ولم يعي بخلقهن نبي قادر على ان يحيي الموتى بلا ان على كل شيء قد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 كأنهم يوم يرون مَا يوعدون لَمْ يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم